Hamdulillahi Rabbi alamin, Allah rahim Malik al-Mutmain, ika ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا on من درج يتضعف، الذين لو تلقوا من خلفهم درج يتضعف الخافوا عليه.